Allahi min ash-shaykhana-roajim. لكن فيورتلوس اوه الله عليك الحمد لله وهي لما يرقب He will glorify A thum man 다가 w Jahreeth All oh, right. جمال ديوان العرب لا الحمد لله بل أكثر navi walla walla navi oh allà They're a purple All <laughs> I don't know what I'm الله بما تعملون بما تعملون قبير إذا غشيهم موج كالظل لذعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرز فمنهم مقتصد وَن يحد ب آات <تصفيق> ان وعد الله حق Allah <laughs> يَوْمَ قَدْ وَمَا تَذِيرُنَا مَاذَا تَكْفُ وَغَضُ وَمَا تَذِيرُنَا بِأَيِّ أَمْرٍ تَمُونُ